إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا, فكانوا كهشم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا لا صب إلا آل نوط إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجينا شكر ولقد أنذرهم بقشة فتما روب ولقد راودوه عن ضيفي فقمنا أعينهم فذوقوا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر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 في الدبر أم يقولون نحن جميعاً تصد سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر لساعة موعدهم والساعة أدناه وأمر إن المجرمين في ظلال وَسُعُرْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهَيْهِمْ لُوْقُ مَسَّ سَقْرٍ إِلَّا طُلَّ شَيْئٍ وخلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة إلا واحدة كلمح بالبصر ونقد أهلكنا أشعاعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المستقين في جنات وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المستقين في جنات إن المستفيذ في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر.